ايوة اخونا العزيز معاك متجل مرة تاني نشط الاخبار. ايوة دجيجة. دجيجة انا حيوك واحد. اه? اه. حيوك واحد دجيجة لكلمك. ايوة الله يخليك احنا القانين عليكم. طب كلمني انت على بال ما ييجي. يا اخ. مرحبا مرحبا مرحبا سمعني الو? ايوة ما حضرتك متجلي نشط الاخبار الابطية. اهلا يا استاذ متجلي. وصلت تسابونا معي ولا مين? اه علشان ماسك ليك يزوج العبد السفين هنا في الكريم. طب يا اخونا العزيز ربنا حفظ عليكم. أهلا. ايه الاخبار? اهو يعني الحالين الدنيا هادية ككنيسة لكن البلد كلها مولعة. ايه? مولعة. لحد ذوقتي بقول لها في محلات المسوعين كلهم. يعني لسه الغد دلوقتي أهلا. الامر مش قدر يسيطر على الموقع. بلد كلها مولعة. يعني ذوقتي لسه مولعين في الدكان ا أيوة. ومحل تاني او صيدلية هنا جنبينة جنب الكنيسة وفي محل جمال جنبينة دولي جنبينة لكن البلد كل شي انا ولعوا فيها وكسروا كنيسة تلاتة فلاحين ك... كنيسة ايه فاندم؟ تلاتة فلاحين كنيسة تلاتة فلاحين كسروها ازاي؟ في جنبها دك... دخلوا عليها اقتحموا المكان وولعوا فيه وولعوا في الدك... المحل بتاع الواحد مسيحي جنبه عنه الاستاذ غايز اي هو دلوقتي لحد دلوقتي طب ال ال الكنيسه دخلوها من جوة لا لا لا الكنيسه هنا لا الثلاثه فلاحين اه دخلوا من جوه طبعا كنيسه الثلاث فلاحين دي مشهوره دول الثلاثه اللي هم رجعوا من الحقل ايوه هم دول وطلبوا ان هم يقتلوا بالفؤوس <kalau strings> وكده يا هم دول اه, آه. يعني شبه نهى عليها لسه في ضابط جه من هناك قال لهم يعني بوظوا الدنيا جوه ايوه, أيوه. طيب أيوه. ال ال يعني ال ال ال ال الامن الجوه... مش قادر يسيطر عليهم ولا ايه يعني اه? الامن مش قادروا يسيطر على الناس دول? هو الامن كل ما ب... بتنجل في حتة بلقى مجموعة في حتة تانية يعني. اه. يعمل حاجة الامن. دوكتر لسة كانت سيتم بتاع ده. الحكم ظاهر هنا بتاع جنة. هم الشباب بنفسه كل ما يعملوا على حته يوزعوا قوات على حته يبقى حته ثانيه ولعت آه. اه يعني معنات كده ان ال ال ال ال الاهالي نفسهم اللي قلبهم مليان حق وضغين اه, آه المشكله في ال شويه الشباب الطايش وشويه العيال لكن الناس والله العجل ما بيمشوا يعني, يعني يعني مثلا مش مثلا نقول عصابه من 10 20 يمسكوه خلاص لا, لا, لا ده مئات ولا مئات ولا ده في كل حته تلقى فيه مئات مش 10 ولا 20 مم. 50 ولا 100 ده مئات من الناس طب ايه السبب ان المسلمين حق دين وزعلانين جدا جدا من المسيحين بهذا الشكل هو في مشكلة كانت مع شباب مسيحي من مدة كام يوم هنا ثلاث شباب مع بنت مسلم او كده ايضا والدنيا هديت شوية وتلمت ففي واحد ما عمل مشكلة تاني مسيحي م. اسمه ماجد فهم يعني زعلوا على الموضوع ده و... اه. وجلب الدنيا عشان كده. طب يعني ده, ده سبب مسلا ان واحد عمل مشكلة مع واحدة مناقبة سرقت موبايل. ده سبب ان هما يولعوا في الكنايس والبيوت آه وكده. اه هو السبب ده. لكن مفيش حاجة طائفية لحاجة. احتاجها كانت شخصية يعني ناس شخصية ببعض ديها لكن هما هم اخدوها طائفية. اه, آه. طبعا. وطبعا الامن مش جادة من حاجة هيعملية ولا ايه الامن مش قادر ايامل حاجة طيب انت يعني لو حضرتك بصيت في الشارع بتلاقي قوات امن مسلا في عربيات امن انا بكلمك من الكنيسة جوه انا جانب هنا في امن وفتعلك انا مهبش البلد ايه داخلها جوه هو بيقول انا امن جوه البلد لك الله اعلم ما ترى طب في انصابات حد اتعور لا لا احنا ككنيسه ما فيش حاجه ولا في البلد يعني ما فيش حاجه يعني كلها خسائر ماديه لان الديكاليل بيكسروا لا. في المحلات اه بس ضابط الامن بيلم بقى في المسيحيين والمسلمين بيلم في الكل بقى طب والمسحيين عملوا ايه ما طعرفش انت كنت مضبط طبيب جنب المسيحي اللي جاي يصلي ده خدوه قال لهم هم بيلموا ما يشوفوش مسيحي ولا مسلم ده بيلموا الكل بقى بياخدوا يعني واحد راح الكنيسه يصلي يلاقي نفسه في عربيه البوليس قوات الامن لسه كم واحد طيب الـ الـ الـ الـ الناس اللي اتكسرت محلات هداية. اه. ممكن تليفون حد فيهم لو في فيه. صدقني مع مش معاي تليفونات حد. دقيت انه كل التليفونات اللي معنا فصلت انه الكهرباء كلها جاطعة هنا. ام. الكهرباء على المدينة كلها ولا, ولا الحي ده بس. انا في منطقة الكنيسة <سؤال> بس بجاطعنا حاليا. وبيشغلو ان في حصلت جفلة وكده فبيشغلوها دلوكتة حاليا. بيشغلوها. لكن ساعة الحداث لدلوكتة مغفولة وكده. قول لسه عما اتصل بابوني مستقص قال لي لا الدنيا هادية هنا عندي في الكنيشة ايو تز يعني ما اتصل هناك الدنيا هادية الملاجي ما فيش حاجة وزرتي بيضو عاق يعني وزو القوة وكده تاني علشان يحوطوا المكان مم. كنيسة التلات فلاحين بعيدة عنكم ايه <تصفيق> كنيسة التلات فلاحين عطبها في وسط البلد في وسط البلد <تصفيق> اه انتو بعيد شوية عن وسط البلد. اه بعيد انا جيب لي خالص. اه طب الاحداث مش متركزة في منطقة واحدة دي منتصرة في البلد كلها? في بحر وجيب لي وسط البلد ونص يعني كل البلد في كل مكان. مم. مم. ولسه كان حتى ابونا جاي صلي اه تلموا عليه شوية غوغاء من هنا ابونا مينة. اي. اي. من مد كان جاي صلي حاول يعني, يعني اول ما سمع الاحداث وكده. اي. فكانوا يتلموا عليه ويعني الحمد لله بنا نجدوا منهم بصوا يا جماعه مصيمينا خدود بتاع ليبون عشان اليا يعني ازوقوا كده اه ابو ابونا مين اسم مين جد اه مين جد اه, أه. يعني عليه بالضرب ولا بايه? لا لهم كانوا عايزين اعتادوا عليه هو جاي الكنيسة يعني دولانا فيش حاجة. لكن هو بسرعة يعني قدر يفلت منهم. والامن وصل للحد البيت يعني. الأمن الأمن. لما الامن طبعا مش عايز الدنيا تولع يعني. انا لا اشك على الاطلاق ان الامن دولاتي في حالة سيئة جدا لان الموضوع وسع يعني. يعني الامن مش, مش يعني مش عايق بالوضع. بجولة. لا طبعا مفيش امن في الدنيا يعجبه حاجة زي كده. بس هما كان لو كانوا تدخلوا من الاول بالقوة. ما كانش حصل كده امم صدقني متدخلين بقوه بس احنا انت تفهم شو الشغل الغوال لما بيشتغل بقى والجماعات دول ايوه ايوه, أيوة. انت بتفهم التجمعات مش قادرين يعملوا حاجه مش قادرين عليه لسه هتطو من مده اسبوع ضابط وضابط والامن بيستهدف القصه اللي بقول لك عليها الاولانيه دي فالقصه الاولانيه ضربوا ضابط اه في ضابط ولسه دلوقتي في مغربين وبتعدى سكر جنب المحلات دي ضربوهم ولا في المحلات يعني م -م -م. يعني ال ال ال ال درجه العنف عاليه جدا ودرجه ايوه طيب ان احنا هنتصل بيكوا كل شويه الله يخليك لان يعني يا ريت امل لو قدرت لغايه الاتصال الجاي تكون جبت لنا شويه ارقام موبايلات الناس اللي محلاتها اتحرقت اصحاب الصيدليات هحاول اشوف لك حد الله يخليك شكرا شكرا اخونا العزيز ربنا معاك وربنا يحفظ عليك سلام مع السلام مع السلامه